اعوه الله من الشيطان العديم <تصفيق> <تصفيق> قمر اله سنه منور الذي خلق خلقا من الله ուպագ, նույան, ուպայ, չույան, ուպան, باسم ربك الولذي خاق خلقاً يا سلام اقرا موان ان قد اقوام الذين علمنا shit Oh no but Bye. <laughs>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 will mm go -hmm. mm -hmm. No, no. لَن نَّعْمَلَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَن تَنفَعَ الدِّينُ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ Oh وَعَتَّفَ قَلْبَ الَّذِينَ كَفَرُوا تِلْكَ حِيلَةُ So swing la monde de وَهُوَ مَن يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُصَدِّقَاتٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ I'm <laughs> sorry. shelf <tune> उन <laughs> नन يَا رَبِّ أَنْتَ الَّذِي تُرَى وَتُنْظَرُ نَحْوَكَ եյում yeah, էի՞ի بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ربك All right. يا روح ما نروح من روح من ولها الذي اسمك باقى صنع نور في خلق الخلق وانصرف فظر نور الله و مفاءثر Thank you. Good <laughs> والله من رموه I'll follow you on all well Ka la ça fatal l'amour Manè laçafata كَمْ لَاذُوا قوم <تصفيق> ما سميع لا يغوص ما لن يغريم ويرى لكل لهم ذاتي الذي جمع ما I am um.